وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن نوى ان التعلم والتعليم و ا ل ا س ت ف ا د ة و ا ل إ ف ا د ة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى و س ن ة رسوله والدعاء إ ل ى الهدى و ا ل د ع ا ء على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم أ ك ر م ن ا بنور الفهم أ خ ر ج ن ا من ب ل و م ا ت الوهم وزدنا علما برحمتك يا ر ح م ة ا ل ل ه في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة تحدثنا عن مراتب ع ص و ل المقصود وقسمناها إ ل ى ثلاثه الى ا ر ب ع ة مراتب ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى المقصود تمام ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى حصوله يقينا ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة حصوله م ن ا ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة متساوي الحصول و ا ل ا ن ت ف ا ء ا ل م ر ت ب ة ا ل ر ا ب ع ة ر ا ج ح ا ليش ر ا ج ح ر ا ج ح ا ل ح ص و ل ر ا ج ح ليش الحصول صارت كم مراتب أ ر ب ع ا ر ب ع مراتب عرفنا أ ن ا ل أ ص ح ش و ا ز التعليل بالأو... بالاول والثاني الاصح ج و ا ج ا ل ت ع ل ي ب الثالث و ا ل ع ش والرابع أ م ا ا ل أ و ل والثاني فيجوز التعليل بهما قطعا فيجوز التعليل بهما قطعا طيب جميل هذا جدا طيب ركزوا معي, معي. هذا, ال... هذا يعبرون عنه بعده تعبيرات أنا العنوان <تصفيق> نعم أنا... تمام ليش العنوان كنا, كنا نحن مراتب فصول ليش تمام المفصول ت م الذي م ا شرع الحكم من أ ج ل بعضهم يعلم ان ي ق و ل أ ج س ا م المناسب باعتبار ه اشرب امام ن اقسام المناسب باعتبار افضائه الى المشروع بناء عليه ب السمك المناسب المشتمل على مقصود حاصل يقينا م اذن هذا أ ك س ا ب ا ل م ن ا س ب في مناسب يشتمل على حكمه ه ذ ي تحصل ي ق ي ن في مناسب يشتمل على حكمه هذه تحصل ض م ن ا في مناسب مشتمل وصف مناسب مشتمل على حكمه م ت س ا و ي ة ا ل ف ص و ل والانتباه فيما يظهر في مقصود مشتمل في مناسب مشتمل على مقصود تمام راجح له راجح ل ه ر ا ذ ا تمام لا إ ذ ن هذا إ ذ ن لا يشكل ع ل ي ه لما تجد في بعض الكتب أ ق س ا م مناسب باعتبار إ ف ض ا ئ ه إ ل ى المقصود ونحن عملنا هنا مراتب حصول المقصود تمام اذا قسمناها إ ل ى أ ر ب ع ة أ ق س ا م طيب راك اسمك بعد هذا اتضح لك الان طيب هنا ا ل آ ن عندنا ارجع الكتاب حتى تعليقه مهمه ا ج ع الكتاب نحن لما عبرنا هنا قوله ولاصح و جواز ا ل ت ع ل ي ي بالاخيرين ركزوا معي ولاصح و جواز ا ل ت ع ل ي ي بالاخيرين إ ي ش قلنا إ ي ش المعنى م ع ن ى إنه جواز التعليل بالوصف المناسب المشتمل على ا ل أ خ ي ر ي ن يعني المشتمل على ا ل ح ك م ة تمام المقصود المتساوي الحصول و ا ل ا ن ت ف ا ء والمقصود الذي هو مرجوح له مرجوح الحصول مرجوح الحصول تمام راجح ا ل ا ن ت ف ا ء مرجوح الحصول راجح ليش ا ن ت ف ا ع هذا معنى قولنا هنا ولا صح جواز التعليل ب ا ل أ خ ي ر تمام هناك من يرى أ ن معنى قول ه ولا صح ركز و امعيه ما تقدم هو المقصود الذي تقدم هنا ح ك م ة أ و لا ح ك م ة أ و لا ح ك م ة قال ه ذ ن بعضهم قال إ ي ش في التفسير قال ولا صح وجواز التعليل يعني معناه انه يجوز التعليل يعني يجوز التعليل ب ا ل ح ك م ة لكن بشروطه اذا كانت وصفا ظاهرا م ا ل ر ب تمام هذا واحد من المعاني و قيل بناء على جواز التعليل بالحكمه و قيل يعلل بالحكمه بناء على جواز التعليل ب ا ل ح ك م ة لكن المناسب هو هذا الذي عليه أ ك ث ر و ص و ل ن ه و ل صح جواز التعليل بالاخيرين تمام اي أ ن ه يجوز التعليل بالوصف المناسب المشتمل على مقصود راجح على مقصود متساوي الحصول و الانتفاع او على مقصود رائع مرجوح الحصول راجح للانتفاع ا راجح ل ي ش راجح ا ل ا ن ت ف ا ع تمام طيب ركزوا معي لو تضحلكم ل ن ا ن بعد هذه المساله افهم عناوين المساله مراتب حصول المقصود او اقسام المناسب باعتبار افضائه للمقصود افهم عنوان ا ل م س أ ل ت ي ن العنوان ا ل أ و ل ايش هو ها مراتب ملع... تمام حصول المقصود مراتب حصول المقصود المعنى الثاني تمام أ ق س ا م تمام ركز معي أ ق س ا م حصول تمام أ ق س ا م المناسب باعتبار إ ف ض ا ئ ه للمقصود كل ي ي د خ ل ه في هذا ا ل آ ن عندنا مساله عنوان ا ل م س أ ل ة هذه لقسم ع ب ا حتى ندقق فيها هل يجوز ا ل ت ع ل ي م بالوصف المناسب تمام المشتمل على مقصود تمام المشتمل لقسم ع ب على مقصود فائت الحصول في بعض الصور قطعا امام إ ي ش عنوان ا ل م س أ ل ه كتب عنوان لك عنوان ا ل م س أ ل ة لا اعرف ا من هذا م هل يجوز الثالث تمام الحاكم تمام تزوج ا ل م ش ن ق ي في المغربيه ولم يمض ي ولم يمض ي ولم يمض ي زمن يمكن لقاؤهما ع ولم, زمن ولم يمكن الزمن يمكن لقاؤه طيب طيب نكتسو معي حتى اناس حتى يعني ايش هو ا ل م ق ص و د لو افتراضا يعني ايش هو المعنى ي ش العله وايش ا ل م ق ص و د ا ل ص و ر ة الاولى الحكم وجوب الاستمرار ا ل ع ل ة حدوث الملك ا ل ح ك م ة براءه لا م ع ر ف ة براءه لا م ع ر ف ة براءه الرحم الحكم ح ل التزوج ا ل ع ل ة ا ل ح ا ج ة اليه ا ل ح ك م ة تمام ق ص و د ا ل ن ط ف ة والرحم مما يؤدي إ ل ى حدوث ه العلوم المؤدي إ ل ى حدوث الغلط المؤدي لها حفظ ا ل أ ن س ا ك ا م ح ا ف ظ ة على النفس أنا عندها كمسي، لو نظرتم في هاتين ا ل م س أ ل ت ي ن يعني ا ل آ ن لو نظرتم في هاتين ا ل م س أ ل ت ي ن تجدون أ ن المقصود فائت تقع المقصود تمام؟ فائت ت ق ف ا ل م ق ص و فائت تقع المقصود فائت تقع اول م س المساله ا ل أ و ل ى أ ن ا عندي جاري قبل ما بيحها استبريتها تمام؟ استبريتها ما تمام؟ بعتها على محمد شاكل وفي المجلس نفسه أ ن انا اشتريتها م ه ففي ل ل م منه ج س ن أ اشتريتها ا منه هل يجب علي لما اشتريتها من محمد شاكر سمعين هل يجب علي أ ن استبرئها يعني ا ل آ ن لو قلنا ان الحكم دا معلل لو قلنا ان الحكم ة معللل المقصود من الاستبراج هو م ع ر ف ة ب ر ا ء ة الرحم ما او لا لماذا م ع ر ف ة ب ر ا ء ة الرحم ل أ ن ه ا م س ب و ق ة بالجهل وهذا ي ج ي ن نعرف براءتها الرحمة. يعني هنا م ق ص و د الذي شرع الحكم من أ د ل ه فائت قطعا في هذه ا ل ص و ر ة فائت قطعا فائت ق ط ع في هذه ا ل ص و ر ة إ ذ ن بناء على هذا قال الجمهور من ا ل أ ص و ل ي ي ن لا يعلل إ ذ ا كان المقصود فائت قطعا ف إ ن ه لا يعلل بالوصف المناسب المشتمل على مقصود فائت قطعا إيش يقول الجمهور؟ لا يجوز التعليل بالوصف المناسب المشتمل على مقصود ف ا ئ ت و نشر قطعا ومن خالفه خالفهم من الحنفي قال ويجوز ا التعليل بالمقصود تمام و إ ن كان فائده ق ط ع عند من عند الحنفي طيب عند الحنفي ممتاز إ ذ ن يا ج م ا ع ة في ا ل م س أ ل ت ي ن هل يمكن أ ن نجعل هذا وصف مناسب أ و أ ن نجعل هذا وصف مناسب أ ب د ا ما يمكن ان نجعله او ص ف مناسب عند الزبون ليش ما يمكن أ ن نجعله الوصف مناسب لماذا لانهما اشتملا على مقصود فائت الحصول ماذا نفعل تمام فائده الحصول يقطعنا ي ج ي اشكال واجبنا عنه في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة يقول واحد يا أ س ت ا ذ لكن الشافعي في هذه ا ل م س أ ل ة في م س أ ل ة ا ل س ب ر ة أ و ج ب و ا التعب أ و ج ب و ا ا ل س ب ر ة لا كنا وجوب ا ل س ب ر ة تعبدا ولهذا نحن ن ر ك ز ه م ع ي ه ولهذا نقول ح ن ن سبب ا ل س ب ر ة حدوث الملك نعمان وعبرت ونقول ع ل ة وجوب ا ل س ب ر ة على الملك ح د و ث الملك نقول سبب ا ل س ب ر ة ليش نذكر السبب نحن قلنا لكم كل ع ل ة سبب له ولكن ليس كل سببها ع ل ة دائما ً نكررها لكم كل ع ل ة سبب وليس كل سبب عله ايش السبب أ ن السبب قد يكون تعبدي وقد يكون م ع ب و ل المعنى بينما ا ل ع ل ة لا تكون إ ل ا م ع ب و ل ة له المعنى تمام السبب قد ولهذا ما سبب وجوب ا ل ش ب ر ة حدوث الموت من أ س ب ا ب وجوب ا ل ش ب ر ة حدوث ا ل ا ل ايش ا ل ح ك م ة ايش العلم لا تعبد لهذا لو حتى عرفنا براءه الرحم يجب. يجب طيب المثل الثاني ركزوا معي الثاني. الجمهور في المثل الثاني هل ي ت ر ت نسب هل يلحقون نسب ابدا ل و ا أ ما يلحقون نسب يلحق يلحق الجمهور قالوا ما يلحقون نسب في ا ل م س أ ل ة الثاني ة ه ل ي تعرفون إ ي ش السبب اش السبب ما هو ل أ ن ه في ا ل م س أ ل ة الثاني ة هذي قالوا بعدم الوجوب تمام قالوا لماذا ل أ ن ه فقد ركزوا معي فقد ش ر ط من شروط العلم وشروط وش العلة؟, العله العدل يعني سبب ا ن س ب ح ا د ه ا ل ع د وهو الزواج وماذا وشرطه امكان اللقاء امكان اللقاء اما واحد ما في امكان اللقاء لم يمكنهم التلاقي لم تقضي مده يمكن ويحتمل انهم تلاقي ا فيها ا ا ما في امكان اللقاء من نقراها بسرعه هذه لانها مساله محمد اسمع و قال ه ا قال ف إ ن فات المقصود من شرع الحكم قطعا في بعض الصور فلا صح أ ن ه لا يعتبر فيه المقصود فلا صح أ ن ه لا يعتبر فيه ليش لا يعتبر فيه المقصود إ ذ ن لا يعلل بالوصف المناسب المشتمل على مقصود فائت الحصول قطعا لماذا للقطع بانتفائه لماذا ل أ ن ن ا نقطع بانتفاء ايش بانتفاء الوصف المناسب ليش لانتفاء المقصود و قالت ا ل ح ن ف ي ة يعتبر يعني يعتبر المقصود قال حتى يثبت فيه الحكم و يثبت فيه الحكم و ما يترتب عليك ما شاء ا ن ل ه خالف ا ل م س أ ل ة ذي ا ل ح ن ف ي ة قال سواء في الاعتبار و عدمه سواء في الاعتبار و عدمه أ ي اي الحكم الذي فيه تعبد سواء كان الحكم فيه تعبد او لم يكن فيه تعبد مثال الحكم الذي فيه تعبد كاستبراء ا م ة اشتراها بايعها لرجل منهم المجلس تمام استبراء امه من اللي اشتراها اشتراها البائع انا اشتريتها لرجل منهم في المجلس من ا ل مجلس العجب بعتها عليه ا ل آ ن و اشتريتها منه ا ل آ ن يقين ان ه محمد شاكر ما المسح يقيل في المدرس إ ذ ن وليش ن س ت ب ر ع ع ي مع ب ر ا ء ة رحمها م ع ر و ف ة لدينا طيب قال اسمع فالمقصود من استبراء ا ل أ م ه المشترى من رجل وهو م ع ر ف ة ب ر ا ء ة رحمها منه ا ل م س ب و ق ة بالجهل بها فائد قطعا في هذه ا ل ص و ر ة لماذا لانتفاء الجهل فيها قطعا لعدم وجود الجهل بس عندنا يقين انها م ب ر ي ئ ة مثل كما في المشترات من ا م ر أ ة كما في المشترات من ا م ر أ ة يقين انها ملمستها ل م ر ا ة او لا قال لماذا قال لك ل أ ن الاستبراء فيه نوع تعبد كما علم من محله ولهذا ثبت الحكم ثبت الحكم هنا تعبدا ثبت الحكم هنا يشتعب طيب قال وما ايها ل ح ك م الذي لا ت ع ب ج فيه كلحوم نسب ولد ا ل م غ ر ب ي ة ب ا ل م ش ت ر بالمشرك عند ا ل ح ن ف ي حيث قال من تزوج بالمشرق ا م ر أ ة وهي بالمغرب فاتت بولد يلحقه ليش قالوا فالمقصود من التزوج وهو حصول ا ل ن ط ف ة في الرحم المقصود من التزوج حصول ا ل ن ط ف ة في الرحم طيب لا ل ف المقصود من التزود وهو حصول ا ل ن ط ف ة في الرحم تمام ليحصل العلو فيلحق النسب فائد قطعا في هذه ا ل ص و ر ة يعني هم قالوا ايش تمام هم قالوا يعني هم جعلوا, جعلوا الحكم الاصوليين كذا تمام ايش قالوا يعني لما امضحك قالوا الحكم للكتوب ح ل التزوج ا ل ح ا ج ة اليه حصول ا ل ن ط ف ة في الرحم هكذا قالوا ب اصحاب الحواشي تمام هكذا ق ا ل و ص ح ا ب الحواشي تمام طيب بعدها بدي لكم فهم ثانيا ة ق ل فالتزوج قال فالمقصود من التزوج وهو حصول ا ل ن ط ف ة في الرحم ليحصل العلو ويلحق النسب فائتون قطعا في هذه ا ل ص و ر ة للقطع ع ا د ة بعدم ت ل ا ا ل زوجين قال وقد اعتبره ا ل ح ن ف ي ة فيهما لوجود مظنته قال وهو التزوج حتى يثبت ا ل ل ح و ق نما وغيرهم لم يعتبره يعني غير الحنفي لم يعتبره وقال لا عبره بمظنته مع القطع بانتفائه قال وعدم التعبد فيه فلا ل ح و ق طيب ا ن ع ي د العماره نعم قال وقد اعتبره الحنفيه ة ف ي ا تمام اعتبره ا وقد ل ح ن فيها ة ف ي يعني وقد اعتبر ا ل ح ن ف ي ة تمام وقد اعتبر ا ل ح ن ف ي ة المقصود في هذه ا ل ص و ر ة قال والمقصود موجود ليش قال لوجود مظنته ايش مظنته قالوا مظنه العلو من ظنه حصون ا ل ن ط ف ة فما حين موجود وش ه و ا ل م ظ ن ة قال وجه التزوج إ ذ ن إ ذ ا قلتم ان ا ل ع ل ة هي ا ل م ظ ن ة إ ذ ن اللحوك النسب تلحق إ ذ ن حتى يثبت ا ل ل ح و ق قال وغيرهم يعني غير الحنفي قال وغيرهم لم يعتبروا ما اعتبروا أ ب د ا إ ي ش قال و قال لا ع ب ر ة بمظنته لا ع ب ر ة بمظنه المقصود مع القطع بانتفاء المقصود لا ع ب ر ة بمظنته مع القطع باش بانتفاء لا ع ب ر ة ب ا ل م ظ ن ة مع نحن نقطع انه منتفى قال و عدم التعبد فيه و ليس هذا من باب التعبد لو كان فيه ا ل تعبد ب ن ق و ل لكن هذا لا ليس فيه تعبد إ ذ ن هل, هل يلحق النسب قال فلا لحوظ في ايش فلا لحوقه ب ا ل ع ش النسب طيب في حقه مو ذكروك ق تمام نحن ا نقول يعني أ ن ا اللي الله أ ع ل م فوق كل ذي علم عليهم قالوا كذا أ ن ا هو ليش المانع ما يكون الحكم لحوق النسب تمام لحوق النسب هو الحكم للعله الزواج تمام ا ل ح ك م ة المقصود تمام حصول النطفه فلا حصول النطفه فلا الرحم تمام اذا ل ح ق النسب ع ل ة ا ل ح و ق النسب الى الزواج المقصود ا ل ح ك م ة حصول النطفه فلا الرحم المؤدي إ ل ى حفظ الانساب و ك ث ر ة النسب تمام. تكاثروا فعندي مباهب ي ق و م ا ل أ م م يوم القيامه هذا يدخل تحت حفظ, حفظ النسب تمام؟ ويدخل تحت حفظ النسب طيب لا بل حنفيه قالوا الزواج, النطفة الزواج م ض ن ه حصول ا ل ن ط ف ة فلا ط ترحم الزواج ما دام حصل عقد إ ذ ا هذا م ض ن ه حصول ا ل ن ط ف ة فلا ت ر ح ردوا عليهم الشافعين وقالوا لا عبره بالمظنه مع انتفاع ل ق ط ع حصول النطفه ق ة من الرحل نحن بأن من اجتماع ق ن الرحم م ت نقول نحن لاعبه اذا هذا المنافي في منافاه ر و ا م ع ي م هناك في منافاه بين الوصف والليش والمقصود ان المقصود هذا ما حصل ولهذا الشافعيه مثلا يجعلون, ليش يجعلون الزواج ف ي ج ع و ن ا ل هذا العله الزواج له العله في ل ح و ق ن س ب الزواج لكن بشرط العله لي لها شرط يعني في نحن ا لان ح ق ق ي ة ا ل ع ل ة م ا و ج د ل د ا ل عدم وجود شرطها ش ر ط ه امكان إ اللقاء الزواج مع شرط إ م ك ا ن اللقاء هل حصل إ م ك ا ن اللقاء لما حصل إ م ك ا ن اللقاء إ ذ ا من ع ن م ه كل م ا ح د وهذا هناك منافع لهذا لهيش لهذا؟ نقرأ كلام منافئ نقرأ ش ي ة أ م لهذا قال اجل قال طيب قال فالمقصود من التزوج وهو حصول ا ل ن ط ف ة في الرحم تمام التزوج هو الوصف المناسب الوصف المناسب هو التزوج ا ل ح ك م ة فيها تمام ا ل ح ك م ة فيه حصول النطفه ة ف ي مرحب. لكن انا حصلتهم جعلوا الوصف المناسب ا ل ح ا د ه اليه يعني عندي الحاجه ش هنا, يعني هنا يش يقول ش ي الحكمه ة قال ا ق ا ل شف ا ل ح ك م ة ا ل م ق ص و د ة من ترتب ح ل ا ل ت ز و ج على ع ل ت ي وهي الاحتياج ا ل ي حصول النطفة الزوج الزوجة ولحوم ا ل ل ا النسب و ا هكذا ل هذه م س أ ل ة أ خ ر ى غير مساله حل الله ما ع ل ة لحوم النسب التزوج المقصود ما هو المقصود المقصود هو إيش؟ حصول ا ل ن ط ف ة الرحم حصول ن ط ف ة ا ل س و ج في رحم ا ل م ر أ ة المؤديه الى العلو المؤدي إ ل ى الولد تمام المؤدي إ ل ى الولد أو ل او ن ن ح لا لكم العلة في النكاة حصول الولد لا؟ الحكمة لا؟ الحكمة في النكاة حصول, لا؟ حصول الولد في ا ل آ ن ي المساله ا ل م ف ر و ض ة ان هذا ه حصول النطفه فضحك فائتناش فائت قطعا فأيتن اذا ئ ت فائت ناش قطعا تمام إ كان هذا فائت قطعا اذا ما يجوز التعليم بهذا الوصف المناسب م ا يمكن أ ن يكون هذا هو العله لانه إ ذ ا وجدت ا ل ع ل ة وجد الحكم له حيث وجد الزواج وجد لحوم النسب ق لا ن لا ه يمكننا هذا ن ع البصف المناسب ل ل ق اللقاء ء امكان ا ل الذي نقول و الان ل ه ل آ الزواج آ ن ا ل م ت متى ى يا ي جماعة؟ س ك و ن الزواج م ن ه حصول ا ل ن ط ف ة في الرحم لن يكون الا ز و ج مبنت حصول في اذا ل الرحم إلا ن ط ف في ة إ أبكن امكن ل ل إلا ق ا إذا ء أ له وهنا ما يمكن اللقاء لكن الحنفي يقدرون هؤلاء مظلتهم في الجمله ة م ا ونحن و ا ل ش ا ف ع ي يقولون ه س م ع قال ه س م ع اش قال, قال عند الحديث قالوا من تزوج بالمجلد م ر ا ه وهي بالمغرب ف أ ت ت بولد يلحقه فالمقصود من التزوج وهو محصول النطفه والرحم ليحصل ا ل ع ل و ق ف ي ل ح ق النسب فائدون قطعا في هذه الصورة للقطع ع ا د ة بعدم ت ل ا ا ل زوجه و قد ا ع ت ب ر و ا ا ل ح ن ف ي ة فيها لوجود مظنته و التزوج حتى يثبت ا ل ل ح و ك و غيرهم لم ي ع ت ب ر و ا و قال يعني ا ل غير غير ا ل ح ن ف ي ة لا عبره بمظنته لا ع ب ر ة بكون الزواج مظنه حصول ا ل ع ل و ق مع ذ ا ل مع القطع بانتفائه و عدم التعبد و وعدم التعبد فيه ش و ف آه ع ب ا ر ة ج م ي ل ة جدا لا عبره بمظنته مع القطع بانتفائه وعدم التعبد فيه وعدم التعبد فيه ممتاز طيب بيقول ن ي واحد منكم ا ل آ ن بيبقى اشكال أ ش ر ت إ ل ي ه في ا ل م ح ا ض ر ة الماضيه لك ولكم ج ا و ا معهم في ا ل م ح ا ض ر ة إ ي ش ا ل إ ش ك ا ل ا ل إ ش ك ا ل انه ن ت ق د م معنا في العله هنا في أنه ي ث ب ت الحكمه فيما ف يقطع ي ب انه ت ف ا ا ء ل ح ك م يثبت الحكم فيما يقطع فيه بانتفاء الحكمة. الحكم الحكمه يثبت الحكم فيما يقطع فيه بانتفاء الحكمه ت ق د م معنا هناك له وهنا قلت ان الحكم ما يثبت له مما يقطع فيه بانتفاع العلم ايش الفرق اهنا الفرق آه فروق ك ث ي ر ة ذكرها لكن احسن فرق مما ذكره الاحسن فرق وانا عجبنا الفرق هذا ايش السبب السبب انه قال هذا اللي هو مناسب ل ط ر ي ق ة ا ل ف ق ه ا ء ما يجعل عند الطالب تماما هذا ذكره هنا صاحبنا منه ابن قاسم في الايات الى البينه ماذا يقول ابن غ ا ص ر ب ا ل آ ي ا ت البينه ركز معي قال والثاني الفرق بين الموضعين إ م ا ب أ ن ما تقدم ما تقدم يعني ما تقدم هناك لقلتم اثبت إ ذ ا كان الحال الذي انتفت فيه ا ل ح ك م ة لا ينافيها كفعا تمام الحال الذي انتفت فيه ا ل ح ك م ة لا ينافي ا ل ح ك م ة كما في ا ل ت ر خ ص ا ل م ت ر ف ه ف إ ن الترفه ا لا ينافي قطعا وجود المشقه ة الترفو ا ل م ش ق ة إ ذ ن هناك يثبت الحكم ركز معي هناك يثبت الحكم تمام مع انتفاء ا ل ح ك م ة قطعا لماذا ل أ ن ا ل ح ك م ة هناك تمام الذي ا ن ت م ت فيه ا ل ح ك م ة لا ينافي ليش لا ينافي لا, لا, لا ينافيها نقعا الموضع الذي انتفت فيه الحكمه لا ينافي الحكمه يعني الان انتفت الحكمة؟, انتفت الحكمه في المسافر المترفع صاحب الرفاهيه نحن الان انتفاء ا ل ح ك م ة لا ينافي ا ل م س أ ل ة هذه ليست ا هناك م ن ا ف ع تمام ب ل ق ت ت و د د معهم ب ل ق ت ت و د د ق تودا ث ا د ت جدا جدا جدا طيب قال وما هنا و م اي هنا أ وما هنا إ ذ ا كان الحال الذي انتفى فيه المقصود ينافي قطع, ينافي قطع, ال... ينافي قطع ينافي وجوده هنا ف ينافي و ي الحكمه ا ينافي ل ح ك م ة هي حصول النطفه بالرحم وهنا م ر ت ف ي هنا في منافاه ولكن هناك ما فيها قال وما هنا فيما إ ذ ا كان الحال الذي انتفى فيه المقصود ينافي قطعا وجوده كما في تزوج ا ل م ش ر ق ي بالمغربين ي ف إ ن بعد أ ح د ه م ا عن ا ل آ خ ر عن هذا الوجه مناف قطعا لحصول من ن ط ف ة في الرحم إ ذ يستحيل مع كونهما على هذه ا ل م س ا ف ة حصول نطفته في رحمنا الله ثم ي ق ولا و ل إ ش ك ا ل على هذا الوجه من جهه ة الفكر ج الفقه ك ك ر معرفة إ ش ا ثلاثة أجوبة. لكن و ا ل أ ح س ن الذي قال فيه ولا اشكال اذا ذكر اسمعي إ ذ ا هناك انتفاء ا ل ح ك م ة لا ينافي ا ل ح ك م ة هنا انتفاء ا ل ح ك م ة ينافي ينافيه. هناك لا ا ء ي ن ا ف ي ه هناك انتفاء ل ا لا ينافي هذا ا وهنا الانتفاء ه الحكمة الجواب إنه أحسن جواب. احسن جواب هناك ذكر الشلبيني جواب اخر يعني بعضهم يريد يفرق بين المقصود والحكمه لا يفرق بين المقصود يقول لك انتبه الحكمه لا انتبه المقصود والمقصود هي ا ل ح ك م ة ولهذا كثيرون قال الا تفنن تاره يعبرون ب ا ل ح ك م ة وتاره يعبرون بالمقصود الا تفنن تمام تفنن في ا ل ع ب ا ر ة و إ ل ا هي هذه ا ل ح ك م ة تمام اذن الخلاصه بكزم ع ي ن الخلاصه عنوان المساله تقول هل يجوز التعليل بالوصف المناسب المشتمل على مقصود فائد الحصول قطعا؟, قطعا وقال الحنفيه نعم يجوز قال الحنفي الحنفية نعم نعم إيش؟ طيب. اذا قلتم انه لا يجوز التعليل اذا ما يثبت الحكم له ما،, ما في عله العله ما حديث اذا لا يثبت الحكم تمام كيف انتم تقولون انه ما يثبت الحكم هنا ت ر ا ب عليك ما يثبت الحكم وهنا قلتم انه يثبت الحكم ف م ا يقطع به من انتفاء الحكمه ايش الفرق بين الاذنين ق ل ن هناك انتفاء الحكمه لا ينافي الحكمه انتفاء الحكمه لا ينافيها هنا انتفاء الحكمه ي ي ن ا ف ا ف ي هناك م ث لا ينافي يجوزل و ل الجو ت ي وجود ا ل ح ك م ة لكن هنا القطع بانتفاع ا ل ح ك م ة وهو عدم حصول ا ل ن ط ف ة في الرحم ينافي ا ل ح ك م ة هذه قطعا وهو حصول ا ل ن ط ف ة في الرحم حصول ا ل ن ط ف ة في الرحم طيب ركزوا معي بعيدا ً عن هذا التحقيق الاصولي هذا التحقيق ل ا الاصول ي تمام بعيدا ً عن التحقيق الاصولي بل ن ج لهاتين المسالتين ف ك ر ي ي ن المساله ا ل أ و ل ى وشوف الاستبراء نحن نقول يجب الاستبراء والاستبراء غير معقول المعنى استبرا غ يعني ر م ق و ل ي ع غير معقول التعبدي م ع يعني ن ى ياه ايش سببه حدوث المنى انتهينا المساله انت هنا م ك ز ا ل م ف ع ل تمام هل يلحق النسب قلنا لا يلحق النسب لماذا؟ لانه م ذ ا أ لا عبره ب ا ل م ن ل ه مع القطع ب ا ن ت ف ا ه ا وعدم التعبد لماذا كنا لكم ل أ ن العله اصلا كلها ما وجدت ما هو الحكمه بس ما وجدت العله ما وجدت لماذا لان العله هنا من شروطها انقاذ اللقاء واذا فقد شرط العله هل توجد العله هل توجد العله اذا فقد شرطها لا لا توجد العله اذا ف ق د شرطها تمام هذه ش ر و ط تدلنا على وجود العلم、طيب. لهذا نكون انتهينا من ا ل م س أ ل ة هذه وحققناها إ ن شاء الله الجواب آ ن ا ل اخترنا الجواب الثاني الذي ذكره ابن قاسك في ا ل آ ي ا ت ل ه البيان وهذا يعني اخترناه قلنا سبب الاختيار ل أ ن ه لا إ ش ك ا ل فيه من جهه ة ل الفقه طيب هذا واحد طلعنا هنا عنوان ا ل م س أ ل ة طلعنا كذا المثل الان اللي بعدها بنتعرف على أ ج س ا م ا ل ح ك م ة أ ج س ا م ه ا ايش بنتعرف عليها تمام بنتعرف تمام على أ ج س ا م ل ه أ اجسام ا ل ح ك م ة بنتعرف على أ ج س ا م ا ل ح ك م ة ا ل ح ك م ة هذه أ ج س ا م ه ا تمام أ ج س ا م ا ل ح ك م ة يعني أ ج س ا م المقصود و ا ل ح ك م ة و ا ل م ص ل ح ة و المقصود بمعنى واحد أ ق س ا م ا ل تمام و هذا يعبرون عنه يقولون أ ق س ا م المناسب تمام باعتبار نفس المقصود باعتبار نفسها نفس المقصود نقول نحن المناسب قد يشتمل ركز و معي ا ل آ ن الان, الآن ركز و معي ب نقسم ه ب ص و ر و ا ح نقول المناسب قد يشتمل على ح ك م ة على م ص ل ح ة ض ر و ر ي ة و المناسب قد يشتمل على م ص ل ح ة ح ا ج ي ة و المناسب قد يشتمل على م ص ل ح ة ت ح س ي ن ي ة عرفت الكلام نعم إ ذ ن ا ل آ ن هذا ا ل آ ن لما قال لك هنا و المناسب من حيث شرع الحكم له ث ل ا ث ة أ ق س ا م تمام و المناسب من حيث شرع الحكم ه والمناسب من حيث و شرع الحكم له ثلاثه اجسام يعني المناسب تمام المناسب المقصود بالمناسب هنا المقصود المقصود الذي شرع له الحكم على ثلاثه اجسام اما مقصود ضروري او مقصود تمام حاجي او مقصود تحسيني او نقول مقصود او نقول م ص ل ح ة ض ر و ر ي ة م ص ل ح ة ت ح س ي ن ي ة م ص ل ح ة ح ا ج ي أ و نقول ح ك م ة ض ر و ر ي ة ح ك م ة إيش هذا هو المقصود بهذا إ ذ ن هذا هو المقصود بهذا و المناسب تمام أنا عبر عنه قال و المناسب أ ر ا د بالمناسب هنا الحكمه لا الوصف المناسب الذي هو ع ل ة الحكم بدليل ا ل ا م ث ل ة ا ل آ ت ي ه تمام ركز معي و معنى كلام المصنف أ ن ا ل م ص ل ح ة من حيث شرع الحكم ل أ ج ل ه ا تنقسم إ ل ى ض ر و ر ي ة و ح ا ج ي ة و تحسينيه تمام ا ل م ص ل ح ة التي ش ر ي ع ة الحكمه تمام ا ل آ ن ا ل أ ح ك ا م ش ر ي ع ة لتحقيق المصالح له ما هي المصالح هذه اما ض ر و ر ي ة أ و ح ا ج ي ة أ و تحشيه واضح طيب طيب واضح、ها. اذن هذا لن نعبر عنه ايش يعني ا ل م س أ ل ة هذه بعده تعبيرات تعبير الاول كم ساعه و سبعه اقسام تمام. ل تمام. المناسب م عنها تمام؟ ب ا ع ت ب ا ر ت م ا م م ق ص و د ما هو باعتبار ح ص و ل المقصود أقسام المناسب باعتباره إ ي ش ن ق ص و د تمام أ و نعبر عنه بتعبير آ خ ر نقول أ ق س ا م ا ل م ص ل ح ة تمام التي شريع و ل ى الحكمه من اجلها كله شرط كله يشرط هذه تبتسم الى ثلاث ا ج م ص ل ح ة ض ر و ر ي ة وحاجيه ة تحزين تحسين هذا مهم جدا نحتاج اليه ركزوا معي تعرفون ايش نحتاج ل ه نحتاج ه حتى نرتب حتى نعرف مراتب المصالح و مراتب المفاسد كيف نعرف مراتب المصالح و المفاسد فنعرفها من خلال هذا سنتعرف عليها من خلال ايش سنتعرف عليها من خلال هذا اي اقراوا بسم الله اقراوا بسم الله الرحمن الرحيم برزق سنيكو رحمه الله تعالى و نفعنا به و بهدوده و ب ه د و ن ه في الدارين امين Wal munasibu min hayisu syar'un hukmi lahu Salatu taqsamin Daruriun Fahajiyun Fatahsiniyun Utifama amayati fi aqsamin daruri Infai Sufida'ana kullan min huma Duna maqabrahul hirutfadi Wa daruriuhu wa huwa Ma taqshidul hajatu ilaihi ila hadith darura Hibzuddin Al-Mashrub lahu Wa kunstufad ハッシュアップの Nós うがいい。 ご覧いただきありがとうご s いま r た。 パブリワー、ピヘクゼーイケルマンエミナルコディー、ワーヘッディアレイヒカルマセル。ワカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカオカ قال و المناسب من حيث و المناسب من حيث شرع الحكم له ث ل ا ث ة أ ق س ا م قلنا ركز معي لما قال و المناسب المقصود بالمناسب هنا ا ل ح ك م ة أ و ا ل م ص ل ح ة يعني ا ل ح ك م ة التي شرع ا ل ح ك م ة التي شرع من أ ج ل ه ا الحكم تنقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م أ و ا ل م ص ل ح ة من حيث شرع الحكم ل أ ج ل ه ا ت ن ق س م إ ل ى ث ل ا ث ة اقسام أ و نقول ركز معي أ ق س ا م المناسب باعتبار ايش مقصود تمام اقسام المناسب باعتبار ي نفس مقصود فنقول مناسب مشتمل على م ص ل ح ة ايش ض ر و ر ي ة الاسم الثاني المناسب المشتمل على م ص ل ح ة آ ه حاجيه الثالث المناسب المشتمل على م ص ل ح ة ت ح س ي ن ي تمام طيب ا ل آ ن نحن الان ن ر ك ز على أ م ج ل ب نجيب الحكم ب نجيب الوصف المناسب ب نجيب ايش المقصود او ا ل ح ك م ة او المصلحه و ب ل ب ي ا ل نوعها يلا باسمنا قالوا ا ل م ن ا س ب و من حيث شرع الحكم الى هو ثلاثه اكثر ضروري فحاجي فتحسيني يعني هكذا في ا ل م ر ت ب ة و ا ل م ن ز ل ة ا ل أ و ل الضروري يليه في المنزله الحاجي يليه في المنزله ليش التحسيني قطعا قطعا قال مع ما ي أ ت ي تمام في أ ج س ا م الضروري ها ها عطفا ها كي عندك فتحسيني ايش بعده واتفاق اماله مع في بيت اه اه اه غ ل ه تمام حسنا عطف مع ما ياتي باقسام الضروري بالفعل يفيد ان كل منها دون ما قبله في الرتبه واضح قال والضروري لا بيعرف لنا الضروري ما هو الضروري قال وهو ما تصل ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه إ ل ى حد ا ل ض ر و ر ة تمام طيب الى حد ليش حد ا ل ض ر و ر ة تمام حد ا ل ض ر و ر ة تمام ا ل ا خ ر و ي ة و ا ل د ن ي و ي ة قال حفظ الدين المش... رقم واحد حفظ الدين المشروع له قتل الكفار ركز معي قتل الكفار قتل الكفار الحكم قتل الكفار تمام الحكم قتال الكفار تمام هذه الحكمه العله ايش العله ايش ليش نقتل الكفار ايش الوصف المناسب ايش الوصف المناسب الكفر ايش الوصف المناسب الكفر ما هي المقصود ما هي العله ما هي الم... ما هو المعنى المقصود ما هي ا ل ح ك م ة ما هي المصلحه حفظها حفظ الدين اشنوعها هذه المصلحه ضروري تعالوا ع ل ي ه م افهم النقطه ذ ه تمام اذا فالحكم كتل الكفار والعله الكفر والحكمه حفظ الدين تمام طيب عقوبه الداعين الى البدع تمام الحكم هذا هو الحكم العله البدعه الحكمه المشروع لها ذلك حفظ الدين ه ا واحد ا ذ عرفنا ا ل آ ن حفظ الدين اثنين ق ا ل فالنفس أ ي حفظها المشروع له ا ل ق ود م ب ا ش ر ة أين الحكم وجوب الرصاص ا ل ع ل ة القتل ع م د العدوان ا ل ح ك م ة أ و ا ل م ص ل ح ة أ و المقصود حفظ النفس فالعقل أ ي حفظ المشروع له حد الشكر ايش ا ل ع ل ة الشكر نفسه تمام ايش ا ل م ص ل ح ة حفظ العقل او دفع م ب س ر ه ازاله ل ة ايش ن و ع ايش نوع المصلحه إيش, ايش نوع ا ل ح ك م ة ايش نوع, إيش نوع المقصود ض ر و ر ي ة طيب قال فالنسب المشروع له حد الزنا و ه ذ ا أقول حد الزنا ايش العله في ه الزنا اي المقصود حفظ النسب تمام وهكذا ايش نوعها ضروري قال في المال اي حفظه المشروع له حد ا ل س ر ق ة وحد قطع ليش الطريق واضح كذلك يعني حد السرقه ا ل س ر ق ة نفس ه العله ا ا ل ح ك م ة حفظ ل ي ش حفظ المال حد قطع الطريق كذلك العله ا قطع قطع الطريق نفسه تمام الحكمة تمام حفظ, حفظ المال قال فالعرض اذن اول شيء العقل شوفوا كل ما عطف عليها بالفله يعني اول مرتبه حفظ الدين ثاني مرتبه حفظ النفس ثالث مرتبه حفظ العقل رابع مرتبه حفظ النسب خامس مرتبه حفظ لا المال يعني المال ياتي في المرتبه لا الخامس يعني اذا تعارض المال مع الدين نقدم ايش الدين واذا تعارض العقل والنفس نقدم لا النفس قال أ ي حفظه المشروع له ع ق و ب ة ا ل ق ذ ف و ا ل س ف ب طيب قال و هذا تمام و هذا تمام يعني إ ي ش ا ل ع ر ب يعني ر ق م ست ة له صارت كم ست ة مائه و خ م س ة له قال و هذا زاده الاصل ك ط و ف ي على ا ل خ م س ة السابقه من سيد ا ل ع ر ب منه ز ا د ه ليش ا ل أ ص ل يعني صاحب جمع الجوامع مثل الطوفي نجم الدين الطوفي أ ح د أ ئ م ة ا ل ح ن ا ب ل ة صاحب كتاب مختصر شرح مختصر الرومه هذا الطوفي اللي يعالجون عليه وهوذا بجيكم في ا ل مقاصد الشريعه السنقالي طيب طيب قال على ا ل خ م س ة ا ل س ا ب ق ة ا ل م س م ا ت ايش ا ل خ م س ة ا ل س ا ب ق ة تسمى ماذا بالمقاصد و الكليات تسمى بمقاصد ا ل ش ر ي ع ة و تسمى بكليات لا ا ل ش ر ي ع ة التي قالوا فيها انها لم تبح في م ل ة من الملل يعني سائر الملل جاءت لحفظ الدين و النفس و المال تمام و العقل طيب و النسب قال و البراد مجموعها لم تبح و إ ل ا فالقمر بيحت في صدر الاسلام قال وعطفي للعرض بالفاء اولى من عطف ا ل أ ص ل كالطوفي له ب ا ل و ا ض حتى نبين انه في مرتبه بعد حفظ له النسب اخر م ر ت ه قال ومثله قال ومثله أ ي مثل الضروري مكمله يعني مكمل الضروري قال فيكون في رتبته كالحد يعني ا ل آ ن شرع الحد في تناول ك ث ي ر واحد ت ن ا و ل ق ل ي ل بس قليل خ م ر ما أ ش ك ر ق ل ن ا كالحد بتناول قليل المسكر كذلك لماذا إ ذ قليله يدعو إ ل ى كثيره المفوت لحفظ العقل قال فبولغ في حفظه بالمنع من القليل و الحد عليك الكثير دليل هذا في حد الضروري كثير هذا في حد الضروري لكن القليل لا مكمل الضروري و ك ع ق و ب ة الداعين إ ل ى البدع ع ق و ب ة الداعين إ ل ى البدع هذه من, من المكملات للضروره لا ل أ ن ه ا تدعو إ ل ى الكفر المفوت لعرض الدين يعني البدع عام مقصود بالبدع البدع يعني في ا ل ع ق ي د ة مثل البدع العقديه ل ولهذا نقول لهم من هم م ت ع ة هم لأهل المخالفون السنة ف العقاية م المبتدعة مثل والجهمية الذين يخالفون السنة العقاية القدرية لا الذي وياه الفرور أهل إلى تختلف عنده في في آخر ه تمام قال ل أ ن ه ا تدعو إ ل ى الكفر المفوت لحفظ الدين قال و ك ا ل ق و ا د في ا ل أ ط ر ا ف ا ل ق و ا د في ا ل أ ط ر ا ف ا ل ق و ا د إ ن م ا ورد في النفس لها ل ق ص ا ص في ا ل أ ط ر ا ف أ ي ض ا ً هذا من مكملات ا ل ض ر و ر قال ل أ ن إ ز ا ل ت ه ا تدعو إ ل ى القتل المفوت لحفظ النفس لان هذا كله من ا ل م ج م ع ي ما تقدم هذا كل هذا م ص ل ح ة ضروري ة المصالح لا ضروري هذا ح ر ف ن ا باسم ا ل أ و ل الاسم الثاني الحاجية. المصالح, له الحاجيه المصالح الحاجيه التم والحاجي و هو, هو ما يحتاج إ ل ي ه ولا يصل س الى حد الضروري لكن صاحبه يكون في جهد ومشكله وهناك الضروري ما لا بد منه هناك ا ل ضروري الذي لا بد منه يعني لا وجود ح ف ظ الدين الا ب ت ا ل ه ا ك ف ا ر تمام لا ا ن ز ج ا ر عن القتل عن القتل و حفظ النفوس الا بوجود ي ا ل ج ص ا ص هناك ا ل ضروري أ ي الذي لا بد منه هنا يحتاج ل لي ه ليس لا بد منه يحتاج ل ه لكن صاحبه يكون في جهد و مشقه تمام ولا يصل إ ل ى حد الضروره طايتم طلبين ي إ しかし、このように見え l す。 はい。 قال والحاجي العاب ب ن ج ي إ ل ى الحاجي يعني الحاجي ما معنى معناها الوصف المناسب المشتمل على م ص ل ح ة حاجيه او ا ل م ص ل ح ة ا ل ح ا ج ي ة التي شنع لها الحكم تمام أ و المقصود ا ل ح ا ج أ و الحكمه الحاجيه طيب إ ي ش قال و الحرجي وهو ما يحتاج إ ل ي ه لكنه لا يصل إ ل ى حد ا ل ض ر و ر ة و انكم ا ل ض ر و ر ة هي ما لا بد منه قال كالبيع البيع حكمه الحكم جواز البيع حله ا ل ع ل ة الاحتياج الحاجه ل ى المعاونه ا ل ح ك م ة حصول الملوك ركز معي هذا ركز معي ليس ضروري ليس لا بد منه لكنه إ ذ ا لم يبح سيكون في جهد و شقه تمام اذا اشاء ح ك م ة البيع من اي من الضروريات آه؟ لا هذه من, من الحاجيات كيف ا ل م ش ت ه ر ي ن كيف يعني قسموا الاحكام هذا التقسيم ا ل ض ا ئ ع البديع الثاني ا ل ا ج ا ر ة ا ل إ ي ج ا ر ه يعني م ش ر و ع ي ة ا ل إ ي ج ا ر ه يعني جواز ا ل إ ي ج ا ر ه تمام ا ل ع ل ة تمام هي الاحتياج و الحكم الجواز و ا ل ح ك م ة تمام ملك ا ل م ن ف ع ة ملك له المنفعه مش ملك العلم ملك ا ل م ن ف ع ة طيب و لو قلنا عرفنا、له. لا اله الا ا ل ى ه عرفنا هذا طيب قال لنا كالبيع في ا ل إ ج ا ر ة المشروعين للملك المحتاج ل ي ه قال المحتاج ا ي ه قال ولا يفوت بفواته لو لم يشرعا شيء من الضروريات、سامن. يعني لو مشروع البيع لا بي. هل بيؤدي إ ل ى فوات الدين ها هل بيؤدي إ ل ى فوات المال حقك احتفظه إنما البيع أنا أملك الثمن وأنت أملك تملك له المبيع البيع العديل له قال ولو لم يشرعا لم يفوت ش ي ء من الضروريات ا ل س ا ب ق ة قال وعطفت الاجاره بالفاي ل أ ن الحاجه اليها دون الحاجه الى البيع البيع الحاجه اليه اكبر قال وقد يكون الحاجي ضروريا الحاجي في بعض صوره قد يكون ضروري مثل الاجاره لتربيه الطفل ا ل ا ج ا ر ة لتربيه الطفل هذه تدعو إ ل ى حفظ النفس إ ل ى حفظ لا النفس تعود إ ل ى حفظ مكمل لحفظ النفس قال ف إ ن ملك ا ل م ن ف ع ة فيها و ه ا تربيته يفوت بفواته تمام يفوت يعني الصبي بفواته تمام قال يفوت يعني ا ل ت ر ب ي ة بفواته بفوات الملك لو لم تشرع ا ل ا ج ا ر ة تمام حفظ نفس الطفل لا لا لا ركز معي ركز معي ف إ ن ملك ا ل م ن ف ع ة فيها وهي تربيته يفوت بفواته لو لم تشرع الاجاره حفظ نفس الطفل حفظ نفس الطفل حفظه ركز معي حفظه اشعراب حفظه ا فاعل ايش فاعل يفوت افتح الله عليكم اهم شي ما رايتهم الحاشيه لا ف إ ن ملك ا ل م ن ف ع ة فيها وهي تربيته قال يفوت بفواته يفوت بفوات م ش ر و ع ي ة الاجاره تربيه الطفل ماذا يفوت يفوت حفظ نفس الطفل حفظ نفسه إ ذ ن الحاجي قد ينقلب ضروري الحاجي قد ن ك و ن ل ليش ضروري و لهذا يقولون عندنا قاعده في ا ل ي س ة ت ا ت ي معكم ا ل ح ا ج ة تنزل م ن ز ل ة ا ل ض ر و ر ة ا ل ح ا ج ة تنزل منزله الضروره طيب قاعد م ت ا ك تتقرد على هذا الحاده م ن ز ل منزله ا خ ر طيب قالوا مثل الحادي مكمله يعني مكمل الحادي وهو خيار البيع خيار البيع المشروع للتروي تمام ل ك س معي الخيار خيار البيع تمام ا ل م ش ر و ع ي ة للتروي العله والبيع نفسه الحكمه ت ر و ي قال كمل به البيع ليسلم عن الغفر كمل به البلك قال اذا هو ا ل ح ج ي قال كخيار البيع اي كحكمه خيار البيع قال و ا ل ح ك م ة ا ل م ذ ك و ر ة هي تروي كما اشار إ ل ي ه ا ل ش ا ر ح وهي م ك م ل ة ل ل ح ك م ة ا ل م ق ص و د ة من البيع وهي ملك الذات مكمله يعني مكمله ا ل ح ك م طيب ل أ ن ما ملك بعد التروي و النظر و النظر في أ ح و ا ل ه ملكه أ ت م و أ ق و ى من ما ملك بدون ذلك إ ذ ن هنا ركز معي و مثل الحاجه مكمله يعني مكمل الحاجه كخيار البيع المشروع للتروي التروي هنا مشروع, لليش؟ مشروع لحكمه ل ي ش و هذا مكمل ل ح ك م ة ا ل أ ص ل و هو ح ك م ة البيع نعم ممتاز الان التحسيني خلاص ل ت ح س ي ن ي وهو مستوسن اله من وير احتياج إ ل ي ه معارض ا ن ي ا ل ق و ا ئ د ا ل ش ر ع ي ة أ ي شيء منها كالكتابه ف إ ن ه ا وير م ت ا ج إ ل ي ه ا إ ذ لو منعت ما ض ر ه لكنها مستوسنه اله للتوصل بها إ ل ى فك ا ل ر ق ب ي من الركي وهي خارمه لقائده امتناء بيع الشخص ب ع د ماله ببعض آ خ ر إ ذ ما يهسل ا ل م ك ا ت ب في ق و ة ملك السيد له بتعزيزه نفسه وغيره أ ي وغير المؤارد لشيء من ا ل ق و ا ئ د لسب ا ل أ ب د أ ه ل ي ة ا ل ش ه ا د ة ف إ ن ه غير مثال اليه إ ذ لو ثبت ل ل أ ب د ا ل أ ه ل ي ة ما دره لكنه مستهسن الثان لنفس ا ل ر ق ي ك عن هذا المنصب الشريف الشريف الملزم للهبوكي بخلاف الروايات قال الان سناتي ل ل ح ك م ة ا ل ت ح س ي ن ي ة أ و ا ل م ص ل ح ة ا ل ت ح س ي ن ي ة تمام أ و المناسب المشتمل على وصف الوصف المناسب المشتمل على مقصود تحسيني أ و المشتمل على م ص ل ح ة تحسينيه إ ي ش يقول قال و التحسيني و هو ما استحسن في العالم كل ما استحسنه الناس عالته من غير تمام من غير احتياج أ م ا لو استحسنوهم على الاحتياج هذا بيكون من الحاجه هذا بيكون من الحاجه قال قسمان من قسم الى قسمين القسم ا ل أ و ل معارض للقواعد ا ل ش ر ع ي ة القواعد ا ل ش ر ع ي ة يعني القواعد ا ل ث ا ب ت ة بالشرع مثل ا ل ك ت ا ب ة ا ل ك ت ا ب ة تمام م ع ا ر ض ة للقواعد الشرعيه لماذا اسمعي اين ا ل ق ا ع د الشرعيه هل يمكن الانسان يبيع على نفسه ه هل يمكن الانسان يبيع على نفسه لا ا ل ق ع د ه الشرعيه ما يمكن انسان ي ع ل ى ن ف س ا ل ك ت ا ب ة فيها بيع على نفسه لما يقول السيد ايش بطل ايشي ايشي الكتابه الكتابه عباره عن باع لانسان ماله أ ل ي س العبد ملك السيد له يقول له ان جبت لي ث ل ا ث م ا ئ ة أ ل ف ا ن تحب تمام كان عبد اشتراه نفسه من السيد ب ه و ا س م ع و ا و ا ل ع د ي اللي ب ج ي ب ه ا سائل عبد ما هي ملك السيد هذا ملك السيد هذا استثني تمام قال اسمع معارض للقواعد ا ل ش ر ع ي ة كالكتابه ف إ ن ه ا غير محتاج إ ل ي ه ا غير محتاج إ ل ي ه ا يعني غير محتاج إليها الى ا ل ك ت ا ب ة إ ذ لو منعت إ ذ لو منعت يعني منعت يعني ا ل ك ت ا ب ة ما ضب لكنها م س ت ح س ن ة ع ا د ة لماذا استحسنت في ا ل ع ا د ة لماذا ل أ ن ه ا و س ي ل ة إ ل ى فك ا ل ر ق ب ة و س ي ل ة إ ل ى فك ا ل ر ق ب ة واللي جات معنا م خ ت ر ع ة فكاتبوهم ا ل آ ن نحن ا ل آ ن عندنا فكاتبوهم إ ن علمتم فيهم خيرا جاء النص نريد نستنبط عله نريد نستنبط ما هي العله فكاتبوهم إ ن علمتم فيهم خيرا يعني الحكم جواز ا ل ك ت ا ب ة طيب إ ي ش الوصف المناسب إ ي ش الوصف المناسب ل ل ي ش لجواز ا ل ك ت ا ب ة ما هو الوصف المناسب لجواز الكتابه ة ما و الوصف ا ل ما ن س ب ما هو الوصف المناسب لجواز ا ل ك ت ا ب ة أ ي ن الوصف المناسب أ ي ن الوصف المناسب الحكم جواز الكتابه تمام ا ل ح ك م ة عرفنا ا ل ح ك م ة ا ل ح ك م ة الحكمة هي تمام فك الرقبه لكن ه ا عله جواز الكتابه ة أظننا ا ل ك ت ا ب ة ن ف س ه ا يعني نقول هي كاتب تقام تمام الوصف المناسب ه ا ل ك ت ا ب ة نفسها الحكم جواز الكتابة الوصف مناسب الكتابة تمام المقصود تمام. تمام. تمام التوسل إ ل ى فك ا ل ر ق ب ة من ا ل ر ك م وهذا تمام. امر مستحسن عاده ة أ ليس بحاجه لكنه مستحسن في العاده قال لنا ق ا لكنها ل م س ت ح س ن ة ع ا د ة للتوسل بها إ ل ى فك ا ل ر ق ب ة من الركب وهي خارمه ل ق ا ع د ة ت س م ع إ ي ش ا ل ق ا ع د ة ايش القاعده امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض آ خ ر امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض آ خ ر هذه ا ل ق ا ع د ة لماذا إ ذ ما يحصله المكاتب في ق و ة ملك السيد له تمام في ق و ة ملك السيد له ل أ ن ه في اي بتعجيز له تمام يقول له خاص إ ذ ا بتعجيزي متى ما عجز بيصير ملك من إ ذ ا عدد بكز معي اذا عدد العبد الاموال اللي اكتسبها ا ل ع ب د بتكون من يلا قالوا جبت لي مليون انت حر اشتغل اشتغل العبد يلا حصل ث ل ا ث م ئ ة أ ل ف قال خلاص قال للسيد عجزت ا ل ث ل ا ث م ئ ة أ ل ف بتكون ملك من, من؟ سيد طيب عندكم هنا في الحاجه جاب شي جاب, جاب, جاب, جاب العله الوصف المناسب جاب الوصف المناسب、طب. ما جاب الوصف المناسب عندكم ايش قال الوصف المناسب ايش الحكم الحكم زواج الكتاب الوصف المناسب اي الوصف المناسب ذا هذه الحكمه ذي ت و س ل الى فك ا ر ق ب ه ذ ه الحكمه لا يقبل م ا نفسه ا ن هذا الكلام ما شفت البنان الحكمة, دل... الحكمة على ما محاجن الأعداد عاد عاد عاد ها؟ مانا ثمانية ثمانية كالكتابة أي كحكمة الكتاب والكتابة الحكمة على أقل لكم كحكمة كيف يمكن من من وقم وقم جديدة هي و ا ل ع ل ة التوسل الى فك ا ل ر ق ب ة من ا ل ض ي ق التوسل توس. ذا مش عله يا ج م ا ع ة ذ ا ا ل ح ك م ة ذا التوسل ا ل ح ك م ة يعني ع ب ا ر ة عن وصف ظ ا ه ر ة منضبط يناطبه الحكم دي ا ل ح ك م ة ذ ي التوسل ا ل ح ك م ة ذ ي مش عله ماشي منه و ا ل ح ك م ة اجري ل على ما أ ر ي ف ه ا من محاسن العدل قاله الشعب كلام فاشل لا يمشي م س ت س ك ل ا فنشوف المقاس بالشباب بقينا نكمل قبل الا نكمل أ و ل هذا أ ن ا ا ل ل ي يظهر والله أ ع ل م ان ا ل ع ل ة في جواز ا ل ك ت ا ب ة هي الكتابه الاخرى اذا حصل ا ل ك ت ا ب ة حصل له الزواج ايش ا ل ح ك م ة التوسع ل لها لها الرقب ما عنده له فكر ما ن الى ز و التوسل ا فكر الرقبه يعني الان آ ن ل آ عندي حكم موجود فكاتبوه من إ علمتم فيهم خيرا والذين أ ب ت غ و ن ا ل ك ت ا ب ة تمام فكاتبوه من إ علمتم فيهم خيرا الله يقول هكذا انا ا ل آ ن أ ر ي د أ س ت ن ب ط تمام أ س ت ن ب ط الحكم من حكم الجواز الوصف المناسب الكتاب ا ل ح ك م ة التوسل الى فك الرقبات قال لنا ها قال أنا طيب أنا حتى هو شمع ق اجمع ل لكنها م س ت ح س ن ة عاده لماذا للتوصلي بها إ ل ى فك ا ل ر غ ب ة بما أ ن ه ا مستحسنه ع ا د ة للتوصلي بها ذ هذا هو ا ل ح ك م ة هذا و ل ا ا ل ح ك م ة مش العله العلّ. هذا ه ذ الحكمه ا طيب قال وغيره يعني يقول لك التحسيني هذا ينقص لك س ن تاره يكون خارق للقواعد ا ل ش ر ع ي ة وتاره يكون غير خارق للقواعد ا ل ش ر ع ي ة غير ا ل ق ا ر قال وغير المعارض للقواعد ا ل ش ر ع ي ة كسلب العبد ا ه ل ي ة ا ل ش ه ا د ة العبد ليس اهلا ل ل ش ه ا د ة تمام ايش الحكم الحكم هو السلب العبد ليس اهلا ل ل ش ه ا الع... د ة ا ل العل... ع ل ة ايش ا ل العل... ع ل ة ايش ا ل ع ل ة يا ج م ا ع ة ا ل ع ب و د ي ة او لا ا ل العل... ع ل ة ايش ا ل ع ب و د ي ة ا ر رك... ق كون رقيك ايش ا ل ح ك م ة ت م الحكمه م ا ة لا يجب عنها قال ف إ ن ه غير محتاج لو ثبت للعبد ا ل أ ه ل ي ة م ض ط لكنه مستحسن ع ا د ة لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف الملزم للحقوق خلاف الروايه اذن ا ل ح ك م ة هي نقص, العبد نقص الرقيق ع ب د نقص ا ل عن منصب ا ل ش ه ا د ة الشريف الذي يترتب عليه إ ن س ا ب الحقوق لو د ا و ا ش ه ي د بيترتب عليها إ ز ا م ش غ ر العم بس هذا بخلاف ا ل ر و ا ي ة ا ل ر و ا ي ة جوزناها للعبد ما يترتب عليها حقوق ا ل ن ا ا س ر و ا ي ة جوزناها للعبد ا ل ش ه ا د ة لا ما جوزناها للعبد ده تمام مضبوط المثال هذا مضبوط الحكم سلب ا ل ش ه ا د ة ا ل ع ل ة الوصفه ا ل م ن ا س ب ة شو الرقي الحكمه نقص الرقيق عن منصب ا ل ش ه ا د ة الشريف الملزم للاجل هذا كلام إ ذ ن ا ل خ ل ا ص ة أ ن ت يا ابني و أ ن ت تدرس اعرف الحكم اعرف الوصف المناسب اعرف ا ل ح ك م ة أ و المقصود أ و ا ل م ص ل ح ة هذه ا ل أ ق س ا م كنا أ ق س ا م ا ل م ص ل ح ة التي شريعه ل أ ج ل ا ل ح ك م م ص ل ح ة ض ر و ر ي ة حاجه تحسين أ و عنوان آ خ ر أ ق س ا م مناسب باعتباري مقصود إ م ا مناسب مشتمل على مقصود ضروري أ و على مقصود حادي أ و على مقصود تحسيني أ و نقول مناسب مشتمل على مصنعه ضروريه مناسب مشتمل على ح ا ج ي ا على ضروري تمام ل ذ كنت لكم في الاختبار بين سؤال بين نوع العلل ق د ر س و ي لك حتى ج د و ل كذا نوعها هل هي كذا بذكر لك العلل من لي درسك بنشوف ف ه م ت عشر خمس كذا نوع ش ف ك تذكر ايشي ان ن و ه العله هي, ما هي وصف. يعني كيف وصف نوع تمام استنبطت ا ق ا ص ر ة م ت ع د ي ة مثلا اه او اقول لك ب أ ي مسلك استنبطت والايماء أه المناسبه ة نشوف شويه تنشيط له ي اله اله انتظركم هنا هذي حكمة هذه حكمه لنفسه دقيقه عن المسجد نعم هذه عله ها ها ها ها ل ها ها ها ها ها ل ا ع ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه ل ها ها ها ها ها ها ها ها ه ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ن ا ل ا ها س ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ايش الوصف المناسب الوصف المناسب لا ت ع ه ا من الوصف طاهر منطبق واشتمل على حكمه ايش الوصف تمام, تمام هذا الوصف المناسب هذا الوصف. ايش الحكمه الذي اشتمل ايش وجه المناسبه بين هذا ا ل ك م و هذا ك م هذا عباره ن ص العبد عن هذا ا ل ن ص الشريف نوع, نوع المناسب هذا ن و ع ماذا ممنوع حاجي لا معنى حاجي أه, تحسيني تحسيني ت ح س ي ن ي وصف مناسب مشتمل على م ص ل ح ة تحسينيه ر تفهموا هكذا تمام الله اعلم احكم ما يحتاج إ لا ي م يقوم ح ت ا هذا الله يحتاج ج عبد ي ف ك ر في ما ح ت ج إ ل ي ه ل ا ل ا ع د م لا يقوم في م جهة ش ك ل ة نحن نعتبر, يعني نعتبر حاجه الامه ن ع ت ب ر ح ا ج ة ا ل أ ش خ ا ص تمام ليس ليس ليس في ليس هذا ليس يعني ل ن ي ع ن ي عند انتفاء العبيد مثلا ما يؤدي لا خ ا ج ومشكله لكن هذا مستحسن بالله ع د ليس حاجه ولا ضروري هذا الاحسن له يكون عبد يعني واحد كل مرة يحكم ق ص ة عن واحد عبد ا ل س ي د و حرره ي بكى العبد ما هو الحب لما كان عبد يحصله ل أ ك ل و يحصله ل موت يلا ا ل آ ن الحب وقالوا أ ك ل وقالوا بوش وقالوا خصوصا ً إ ذ ا كان السيد صالح المشكله ة لا هذا كله من اجل الشرع أ ص ل في ا ل أ خ ل ا ق أ ن ك ما تفرق بين العبد والسيد ي أ ك ل مع عبده ويلبسه مما ء يلبس طعمه مما ء يطعم、فلاصل. العبد ا أصل الا بكرم عندنا حتى هو عبدي عن ي م ك ر م ه والله اعلم أ ح ك م